بسم الله الرحمن الرحيم عاشوراء عاشوراء وبدع وأفراح وأحزان إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم في شهر الله المحرم يوم عاشوراء وهذا اليوم له من الشهر وله من الفضل على سائر ايام شهر الله المحرم والله به عليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم عاشوراء يا من تشتكي من كثرة السيئات ومن ثقل الوزر وكلنا انت ويا من تشتكي من كلك الاجتهاد في العمل الصالح وكلنا انت امامك فرصة من ذهب, ذهب عاشوراء صوم يوم واحد كفر ربنا فيه بكرمه ذنوب سنة ماضية الا يا باغي الخير اقبل ويا ايي الشر ابصر ان كان سين فلا تظلموا فيهن انفسكم في صوم يوم عاشوراء دروس وعبر وثوائق <تصفيق> لماذا صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء عاشوراء يسيع بين الناس رمته الزواج في شهر الله المحرم بدا. واحد يقول له يا عم الحاج تيجي نعمل البناء الشهر الجاي الشهر الجاي, الشهر الجاي. الجاي, الجاي المحرم, المحرم. محرم حرم عليك يا رب. أيس تعمل الدخلة في الشهر المحرم؟ المحرم. يا وادي يا فقيه زمان. بيده. يوم عشورة. كل الحريم يتكحيل. يتكحيل اللي يدور لك. يوم عشورة يا غردا عشورة. عشورة. عشورة. عشورة. بيده. استحم يوم عشورة. قلت وادي ريحه. كحيل. بدأ يعيش السنة. إلا لو كان مرض موت. يعني هنخرب البيوت المستشفيات. وإذا كتر يفلحنا بس نستحمى يوم عشور. عشورة. شكرا. بيده. عشورة. مو بقى, موسم بقى. كان بطايا وزايا كيلو هياكل كيلو أي حاجة انتائي فيها والسلام تربة نابت دس اي بدع ونحل بايه من عشورة, عشورة عشورة عشورة تعرف عشورة دي عشورة اللي الشيخ خطب لنا عنها فالك هل أنا عشورة هيا دي وان هيا دي عشور, سيدي عشور, سيدي عشور شعب يحسن التدين عن طريق المعين إلا من رحمه الله كل حاجة عندنا عمل لها موسى عشوراء ثنا وبدع أ محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شوق للإنتاج الإسلامي والتوزيع والآن مع المحاضرة ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الذين حققوا الآمال وضربوا الأمثال وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من ذنوبنا ومن خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا من ذنوبنا وخطايانا بالماء والثلج والبرد اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت امين امين امين ثم اما بعد مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنتي عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اخوتي في الله ها نحن نوجع العام الهجري وبيننا وبين العام القادم يومين قط نوجع عاما بيد ونستقبل اخر بيد أخرى عام من أعمارنا مر بأفراحه وأتراحه وقد كان العام الهجري المنصرم شديدا على المسلمين قد وقعت فيه نكبات وأي نكبات قام من حياتنا مر قد فيه مفقود وهنأنا فيه بمولود وفرح فيه أقوام وحجنا فيه أقوام اتقرحت فيه أكباد أقوام وسعدت فيه قلوب أقوام وسبحان الذي قال عن نفسه أنه كل يوم هو في شأن أيام يداولها الله بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس صحيح واريناه التراب ومريض عافاه الله عز وجل عام مر وها نحن نستقبل بعد يومين شهر الله المحرم وشهر الله المحرم لنا فيه أفراح وأطراح لنا فيه ذكريات تفرح القلوب ولنا فيه نكبات تقرح الأكباد مما يفرح القلب في شهر الله المحرم أنه الشهر الذي أعز الله فيه الإسلام والمسلمين ومعركة القادسية التي انتصر فيها المسلمون على المجوس عبدت النار كانت في شهر الله المحرم وفي شهر الله المحرم أهلك الله فرعون ونجى فيه كليمة ونبيه موسى عليه السلام لنا ذكريات في شهر الله المحرم تفرح القلوب ولنا ذكريات في شهر الله المحرم تقرح الاكباد ففي شهر الله المحرم اجتاحت تطار بغدادا وقتلوا بأمره هولاكو ألفي ألف إنسان قتلوا ألفي ألف يعني اثنين مليون مسلم وقتلوا الخليفة العباس وأولاده وشبوا بناته وقعت بغداد في العصر الحديث ايضا في شهر الله المحرم هذه ذكريات تقرح الأكباد وفي شهر الله المحرم كانت كربلاء وما وقع فيها للحسين ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه لنا في شهر الله المحرم إذا ذكريات تسعد القلوب وأخرى تقرح الأكباد هكذا الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الحياة كما شاهدتها الدول من صره زمن ساءته أزمان وتلك الدار لا تبقي على احد ولا يدوم لها على أمرها شان المحاضرة عنوانها عاشوراء سنن وبدع وأفراح وأحزان عاشوراء سنن وبدع وأفراح وأحزان في شهر الله المحرم يوم عاشوراء منه وهذا اليوم له من الشرف وله من الفضل على سائر أيام شهر الله المحرم ما الله به عليم كذلك شهر الله المحرم له من الشرف والشؤدد على سائر الشهور ما الله به عليم هو من الأشهر الحرم وانت تعرف ان عده الشهور عند الله اثنى عشرة شهرة اثنا شهر منها اربعه حرم ذي القعده وذي الحجه والمحرم ورجب في شهر الله المحرم يوم عاشوراء روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم اذا من السنة ان نجتهد بعبادة الصوم في شهر الله المحرم وان فرت فلا تفرت في التاسع والعاشر منه وان فرت فاياك اياك ونحن ننبه مبكرا نوقظ الغافل ننبه الساهي نوقظ النائم نلفت نظر الله مبكرا نقول افضل الصيام بعد رمضان في شهر الله المحرم فان عجزت فلا تعجز عن التاسع والعاشر من فان عجزت فاياك اياك اياك ان تفرط في صوم يوم عاشوراء وان فرطت فقد فاتك من الخير الشيء العظيم ففي الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ومن حديث ترجمان القران البحر الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن ابيه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فراى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى شكرا لله تعالى فنحن نصومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وفي رواية لمسلم أن النبي قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاشع يعني معه العاشر مخالفه لليهود صلت عليه اللهم صل على محمد وفي الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمره بصيامه طيب فضل الصيام العاشر من المحرم ايه اللي هو يوم عاشوراء اللي هو احنا بينا وبينه عشرة ايام نحن خلاص ثمانية وعشرين ذي الحجه خلاص بنودع العام الهجري طيب فبفضل صوم يوم عاشوراء ايه روى الامام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابي قتاده رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء، فقال يكفر السنة الماضية الله أكبر صوم يوم واحد يكفر ذنوب سنة فيا من تشتكي من كثرة السيئات ومن ثقل الوزر وكلنا أنت ويا من تشتكي من قلة الاجتهاد في العمل الصالح وكلنا أنت أمامك فرصة من ذهب صوم يوم واحد يكفر ربنا فيه بكرمه ذنوب سنة ماضيه الا يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر في صوم يوم عاشوراء دروس وعبر وفوائد الفائده الاولى لماذا صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء صملي. ها لماذا صام الجواب لأنه اليوم الذي أهلك الله فيه فرعون ونجه موسى عليه السلام فصامه موسى شكرا لله وصامه النبي لأنه أولى بموسى منه اليهود من الأكاذيب الشائعة اللي هتبتدي تشتغل عليكم في اليومين الجايين دول أول ما شهر الله المحرم يأتي تلقى ورق مطبوع يوزع على الناس في المساجد ايه الورق ده يقول لك ورق في فضل صوم يوم عاشوراء ويقول لك بقى يوم عاشوراء هو اليوم الذي نج الله فيه موسى وأهلك فرعون وهو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي وهو اليوم الذي أخرج الله فيه يونس من بطن الحوت وهو اليوم الذي رفع فيه عيسى إلى السماء وهو اليوم الذي فدي فيه إسماعيل بذبح عظيم وهذا قمه التغفير لان اليوم الذي فدي فيه إسماعيل بذبح عظيم ده يوم إيه يوم العيد يوم عيد الأطر يوم النحر لكن هذه الورقة تنتشر كل عام في مثل هذا الوقت لا يا اخوان كل اللي فده كذب محضة كذب محضة الشيء الوحيد فيه لصح انه هو اليوم الذي اهلك الله فيه فرعون ونجى فيه موسى ومن معه عليه وعلى جميع الانبياء الصلاة والسلام الفائدة الثانية يوم شراء ده اليوم اللي ربنا اهلك فيه فرعون المصري ومن معه من اتباعه الكفر من المصريين في زمانه وهو اليوم الذي انقذ الله فيه موسى وهو من بني اسرائيل ومن معه من بني اسرائيل انتو كمصريين في يوم عاشوراء بتحتفلوا بهذه المناسبه فتصومون شكرا لله لانه اهلك فرعون المصري وانقذ موسى الاسرائيلي ما هم من بني اسرائيل الله ما تاخذش من دي فائده اه طبعا الولاء والبراء احنا كمصريين لما بنصوم في يوم عاشوراء تظهر عندنا عقيده الولاء والبراء فمع انه يوم اهلك فيه مصري طاغيه فرعون ومن معه من الطغاه وانقذ فيه اسرائيلي صالح بل سيدنا موسى عليه السلام ومن معه فنحن نحبه ونوالي من أطاع الله ولو كان عبدا حبشيا ونتبرأ ونبغض من حارب الله ولو كان حسيبا قرشيا لما نقول أبو لهب نقول إيه الله يلعنه لان إن أبو لهب ده ابن عبد المطالب قرشي حسيب نسيب عم النبي بس عاش بيحارب الإسلام ومات على الكفر بتحبوه أم تبغضوه نبغضه لا نحبه بل نشبه تبت يدا أبي لهب وتب مش ده دعاء دعا عليه وتشنيع عليه ولما نذكر بلال العبد الاسود الحبشي نقول ايه سيدنا بلال رضي الله عنه أه بلال سيدنا بطاعته لله ابو لهب عليه لعنه الله بحربه لله والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله أي مسلم راكع وساجد لله تحبه وإن كنت لا تعرفه وأي محارب لله تبغضه ولو كان بينك وبينه من الصلات الشيء الكثير يبقى تتجلى عقيدة الولاء والبراء لنا كمصريين في صوم يوم عاشوراء نحن أولى بموسى منهم كلمة قالها النبي لليهود قال أنا أولى بموسى منكم ليه ليه لأن اليهودة كفروا بموسى عليه السلام ونحن آمنا به نحن اولى بكل نبي من امتي لاننا نؤمن بجميع الانبياء ونوقر جميع الانبياء ولا نكفر باي نبي انت كمسلم مؤمن بسيدنا عيسى ومؤمن بسيدنا موسى ومؤمن بسيدنا داود كل رسول وكل نبي بل إنك لو آمنت بالنبي محمد فقط وكفرت بسائر الرسل فإنك من الكافرين مش مسلم لسه بل لو كفرت برسول واحد ما ينفعش لسه مش مسلم ليه لان الايمان له ست اركان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله ولا ورسله كل رسل لا نفرق بين احد من رسله مش ده كلام ربنا لا نفرق بين احد من رسله فنحن اولى بكل نبي من امته اسمع ربنا يقول ايه ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا الايمان ان تؤمن بجميع الرسل ونحن اولى بكل نبي من امته ولذلك قال رسولنا لليهود انا اولى بموسى منكم الفائده الرابعه أخالفت سنن الكفار تتجلى عندما عقد النبي نيته لئن عاش الى قابل ليصومن التاسع مع الايه العاشر ليه مخالفه لليهود ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد لامته ان تكون لها هويتها ولها شخصيتها المستقل لكن مع الاسف وقع المحظور واتبعنا سنن وسنن من كان قبلنا حذو القزة بالقزة زي ما النبي حذر حتى أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه اه والله تنظر كده في هيئات المسلمين آخر فرنجة تنظر كده لثيابهم لأحوالهم حاجة غريبة يبقى واحد عايش تحت الأرض يقول لك سوري وميرسي الله يرحم والدك يا أخي سوري أه. ومرسي خلاص بقى خواجه اتعلم له كلمتين انجليزي فكل نفسه بقى يعني توني بلير خلاص يا أخي لما تكلم الانجليزي كان ليه ارطلهم لما تكلم العرب اتكلم ده لسانك أفضل لسان نزل به القرآن انا انزلناه قرانا ايه عربي انا قلت مره كنت في محاضره وان بعتذر لواحد في اداره المسجد في اداره مسجد واخط وبتاع بس في مكان راقي شويه فبقول له مش هقدر راجل محاضرة الجاي قال لي ازي عادي قلت له ايه ازي دي ازي ليك يعني حاجه يعني عادي في الجاي يقول لي ازي ليك اقول له ايه يعني اقول له على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأسف وقع المحظور انظر إلى ثياب المسلمات بيوت الأزياء العالمية في يد يهود وهم يجلسون ويفكرون ويقترحون ماذا تريدون أن تظهروه من أجساد المسلمات في موسم الربيع أو في موسم الخريف أو في موسم الصيف عايزين نبين رجليه نبين الصدر نبين الظهر نعمل موضة على طول تلاقي الأزياء في الجامعات بشتى صوارها الموضة الصنادي مقور واللي بعدها مضور واللي بعدها فوق الركبة واللي بعدها تحت الركبة وبعدين في بقى ميني جيب وفي ميكرو جيب وفي ميني ميني ميني جيب ده على البحر اللي بصيفه صح ده مني مني مني صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى النبي قال لو عشت إلى قابل لأصومن التاسع ليه مخالفة لليهود ولكم أمرنا يا رسولنا بمخالفة غيرنا وفروا اللحم وجزوا الشوارب خالف اليهود والمجوس والنصارى والمشركين كتير اقول خالف خالف خالف طب سؤال سؤال اطلاق اللحيه مخالفه لغيرنا مش كده طيب السؤال يطلع هل ان غير المسلمين اطلقوا لحاهم هل نخالفهم فنحلق اللحى ما هو واحد زكي قال قال الله بيسلق اللحيه ليه مش النبي قال انه خالفه اليهود طب حقامات اليهود يطلقون لحاهم كيف تقتضي المخالفه في هذا الزمن ان المسلمين يحلقوا اللحى قلنا لا ده الحقامات عندهم بس هم الذين يطلقون اللحى النبي امر كل الامه تطلق اللحى مش الشيوخ بس ادي واحد ولو أطلقوا جميعهم اللحاء فلا نخالفهم عندها بحلق لحانا بل نقول لقد وافقونا في الحق الذي نحن عليه فهل فطنت للرد هداك الله واحد يقول طب المسلمة لبس حجاب ونقاب افرض غير المسلمات لبسنا الحجاب والنقاب إذا ساعتها المسلمة تقلع عشان تخالف بقى لا يا عم لو غير المسلمات لابست الحجاب نقول وقتها لقد وافقنا المسلمات في في الحق الذي هن عليه بفائده في فائده خامسه من حديث صوم يوم عاشوراء هو سيدنا موسى صاموا ليه ها ليه شكرا لله تعالى زي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين لانه يوم ترفع فيه الأعمال ولأنه هو اليوم الذي ولد فيه فصامه شكرا لله عز وجل شكر موسى عليه السلام لما أكرمه الله بالنجاه وأهلك عدوه وأخزاه صام هذا اليوم شكرا لربه عز وجل وقد ذكر الله سبحانه في قرانه أجر الشاكرين فقال لئن شكرتم لازيدنكم بل إن الله قسم البشر إلى شاكر وكافر فقال عز وجل انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا الكفر هنا يعني كفر النعمه يعني جاحد ما بيشكرش ربنا بل ان الله اخبر في ايه انه ما خلق البشر الا ليشكروه فقال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم إيه؟ تشكرون فكأن الغاية من الخلق هي الشكر وأخبرنا الله بحقيقة مؤسفة فقال وقليل من عبادية الشكور مؤسفة جئوي إن الكل شاكرة والكثرة جاحدة كتل الإنسان ما أكفره خير الله إليه نازل وشر الإنسان إلى ربه صاعد يتحبب ربه إليه بالنعم وهو الغني عنه ويتبغض الإنسان إلى ربه بالمعاصي مع أنه فقير إليه وموقن انه إليه راجع وأنه يكدح في الدنيا ليلتقي بربه إن اجلا أو عاجلا يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه انت اللي رايح له بتكدح بتشقى عشان تروح له الكافر والمسلم في هذا سواء المؤمن بيكدح وينصب في الطاعه والكافر بيكدح عشان يحصل الدنيا والاثنين مروحين والاثنين رجعين وكل واحد بيسعى لحتفه ويسعى للقاء ربه فاللهم اجعلنا نسعى اليك سعيا جميلا وارزقنا حسن الخاتمة آمين يبقى سيدنا موسى صام شكرا لله النبي محمد صلى الله عليه وسلم سن لنا سجدة الشكر عبادة اسمها سجدة الشكر عشان لما واحد يقول لي طب انا حصلت لي نعمة لك ركعتين شكر ما فيش حاجة اسمها ركعتين شكر في حاجة عندنا اسمها ايه سجدة شكر سنة ضائعة ضائعة سن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عبادة اسمها سجدة الشكر عند حدوث النعمه او ذهاب النقمة وقال الجمهور باستحبابها روى ابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يصره او بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى يبقى تشرع عند حدوث نعمه زوجتك بتلد الواد سمعته بيصيح استهل صارخه يبقى امد بالسلامه القابله ها مراتي عامله ايه الحمد لله على طول تسجد شكر لله تعالى. مش قدوم الولد نعمة؟ سجد الشكر فين؟ ما بتسجدش شكر لله ليه؟ هو صاحبنا عن مره يحجاي يا رب ولد ولد يا رب ولد, ولد ولد ولد ولد وبعدين اول ما القابلة تخرج ها جابت ايه؟ مش عاملة ايه؟ جابت ايه؟ تقولش بتجيب من عند البقال جابيت ايه يا راجل قول مراتي عامله ايه هي الاصل دي الحمد لله ربنا اكرم قامت بالسلام طيب وال والمولود كويس اسجد شكري لله وبعد كده اسال بقى ها يبقى عند حدوث نعمه او ذهاب نقمة واحد ركب اتوبيس اه واتشعبط على الباب الاتوبيس بيجري راح صاحبنا واقع وكان العجل هيدوس عليه لكن الله سلم مش في كده نقمة ذهبت عنه ده اول ما يقوم يسجد شكر بس مش في وسط الشهر من عدم الاتوبيس ترولي يهف بعد كده عن الرصيفه سجده شكر يقول اتكشف اعمله تكشف تسجد لله تكشف من ايه لو كان الناس يرضى مجنون مجنون ايه يا عم اللي يقول لك أولد عبادة اسمها سجدة شكر وأنا عملت كذا وكذا عشان كذا وكذا والنبي محمد كان بيعمل كذا وعمر بكذا صلى الله عليه وسلم من أدلة عبادة سجدة الشكر كذلك ما رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين عن عبد الرحمن بن عوف المبشر بالجنة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيقول ان النبي خرج فخرجت من ورائه فدخل نخلا فسجد فاطال السجود حتى خفت ان يكون الله قد توفى افتكروا مات لما طول في السجود قوي قال فجئت انظر فرفع راسه فقال ما لك يا عبد الرحمن فذكرت ذلك له فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله عز وجل شكرا اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ايضا من ادله سجود الشكر ما رواه البيهقي باسناد على شرط البخاري ان عليا رضي الله عنه وعن جميع الصحابه لما كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم باسلام همدان خر ساجدا يعني النبي ثم رفع راسه فقال السلام على همدان السلام على همدان كذلك من ادله عباده سجدة الشكر ان كعب بن مالك المخلف عن غزوه تبوك لما نزل قبول التوبه من في القران وبشر خر ساجدا شاكرا لله عز وجل ومن ادله عباده سجدة الشكر كذلك ان عليا رضي الله عنه وعن جميع الصحابه لما اخبره ان في قتل اعدائه الخوارج ذا الثدي خر ساجدا لله شكرا ان كده اطمئن انه على الحق وانهم على الباطل راجل في دراعه وحمى كثدي المرء النبي اخبر ان هيخرج فريق باغي مفسد في الارض فيهم رجل بهذا الوصف وأمر النبي بقتالهم، فلما رأى علي في قتل أعدائه هذا الرجل سجد لله شكرا لأنه اطمئن أنه على الحق مئة بالمئة واعلم أنه لا يشترط في سجود الشكر وضوء ولا استقبال قبلة بل ولا حتى طهارة الثياب ولا تكبير ولا تسليم لأنها ليس الصلاة بتكبر ليه انزل على طول وإن كان قال بعض أهل العلم لا جوز أن تكبر لها لكن لا تسلم من سلم لهاش لنا مش صلاة النبي قال تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم تحرمها التكبير الله أكبر خلاص بقيت في الصلاة حرمت عليا أشياء كانت مباحة خارج الصلاة ينفع أكل وأنا بصلي لا ينفع أشمت تعاطس وأنا أصلي لا مع أن هذا كان مباح قبل الصلاة قلت الله أكبر حرمت عليك هذه الأشياء محظورة عليك دلوقت تحريمها التكبير تحليلها ختمها التسليم. طيب سجدة الشكر صلى لا مش صلى ممكن اسجد شكر وانا مش متواضع وثوبي مش طاهر ومش ساتر العورة يعني واحدة في بيتها مسيبة شعرها والوضع راح يجيب النتيجة من الامتحان مبروك الوضع جاب تسعين في المية راح تسجدة كده يمشي يمشي لكن ينفع تصلي كده لا لازم تسطر شعره وجسمها كله بثياب فخينة سابغه فتفاضة تسطر الجسم كله عدا الوجه وليه والكفين وعرف ان عورة النظر غير عورة المرأة في الصلاة دي حاجة ودي حاجة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إبا دي فايدة سيد جه الشوك اتعلمناها من يوم عاشوراء كذلك في فائده سادسه في حديث صوم يوم عاشوراء اللي هو ايه انه بيكفر ذنوب سنه ماضيه اي كرم من رب جليل عظيم رحيم كريم اللهم عاملنا دائما بفضلك وكرمك لا تعاملنا ابدا بعدلك لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا آمين لله في دهره نفحات يعظم فيها الأجر ويجزل فيها العطاء سبحانه فضل بلاد على بلاد وأزمنا على أزمنا وبقاع على بقاع وملائكة على ملائكة وبشر على بشر فض اليوم عشرة فجعل صومه يكفر السنه ماضية فهو من مكفرات الذنوب ومكفرات الذنوب كثيرة فمن مكفرات الذنوب الاجتهاد في الطاعات قال ربنا سبحانه إن الحسنات ها يذهبنا إيه السيئات من مكفرات الذنوب الموظبة على الصلوات الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر من مكفرات الذنوب كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره شنب قال للصحابة ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلا يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط من مكفرات الذنوب الحج والهجرة والتوبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله يهدم اللي قبله والتوبة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها دمجموعة أحاديث مكفرات الذنوب كثيرة ومن مكفرات الذنوب صوم يوم عرفة بيكفر الذنوب سنتين وصوم يوم عاشوراء وهناك كتب في مكفرات الذنوب ومحاضرات في مكفرات الذنوب فارجع إليها لتخفف من الوزر وتخفف من الحمل الله أسأل أن يضع عنا جميعا أوزارا أوزارنا آمين كذلك فائده سابعه انبه عليه هناك بدع في يوم عاشوراء وفي شهر الله المحرم ننبه عليه ايه البدع دي اولا يشيع بين الناس حرمة الزواج في شهر الله المحرم واحد يقول له يا عم الحد انا متجوز وكتب كتابي على بنتك ما تيجي نعمل البناء الشهر الجاي يقولوا الشهر الجاي الشهر ايه الجاي المحرم قل المحرم حرم عليك يا رات عايز تعمل الدخله في الشهر المحرم المحرم يا واد يا فقيه زمانك المحرم المحرام مين قال يجوز لك أن تتزوج في أي شهر وفي أي وقت إلا في حال واحده ها لما تكون محرم يا راجل بحج او بعمره فان من محظورات الاحرام عقد النكاح او معافشه الزوجه صح عشان محرم بحج او بعمره طب تحللت من العمره وقاعد في مكه هل لي ان اجامع الزوجه مع مراتي خلاص مش محظوظ ما في ناس عايشه في مكه على طول دي يعني خلاص بقى الله هي دي الحلو الوحيد لما تبقى لابس احرامك بحج او بعمره ممنوع تكتب كتاب ولا تخطب ولا تقول مقدمات قمح حتى ابعد لا رفث ولا فسوق لا رفث ولا فسوق خلاص بل لو جامعت زوجتك فسد النسك يعني أي حاجة تانية ممكن نجبرها الدم بالصيام بصدقه ممكن نعمل لك دور تاني إنما لو جمعت مراتك وانت بتحج انسى يا حبيبي فسد النسك فيشيع عند الناس حرمة الزواج في شهر الله المحر وده خطأ زائع وشائع وكلام ليس عليه دليل من بدع شهر الله المحرم ويوم عاشوراء فيه الاكتحال والاغتسال في يوم عاشوراء صح؟ ده يوم عاشوراء كل الحريم متكحله مش بس متكحلين ليه دول؟ يوم عاشوراء يا اخويا النهارده عاشوره الله طب هو النبي أمر بالتكحل حتى بعض الرجال بيتكحلوا في يوم عاشوراء وده في الأرياف معروف إلا بقى الناس الأفاضل اللي عندهم فقه وعلم فمتحسبوش يعني الأرياف ده فيه في الأرياف يعني إيه لاس يفرموك صلى على رسول الله آه. يقول لك النبي هو اللي قال كيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل وتطهر في يوم عاشوراء لم يمرض في سنته الا مرض الموت استحم يوم عاشوراء حط شويه ريحه وتتكحل ما تعياش السنته الا لو كان مرض موت يعني هنخرب البيوت المستشفيات والدكاتره يفلسوا احنا بس نستحمل ومعاشوره شكرا إيه الكلام اولا هذا حديث موضوع من قتله الحسين النواصب كانوا بيفرحوا في اليوم ده حديث مكذوب موضوع من النواصب قتلت الحسين قال احمد بن حنبل الامام العلم لم يرد عن رسول الله في التكحل او الاغتسال في يوم عاشوراء من اثر وكل ما ذكر فهو بدعة بدعة ثالثا من بدع يوم عاشوراء اختصاصه بالاطعمه عاشورة موشن بقى احنا عندنا كمصريين عشورة ده موسم يعني بطايا وازاية فرخاية ها كيلو هياكل اي حاجة نسائف فيها والسلام شوربه نابت تسي ونحل بايه بعشورة مين عشورة عشورة مش عارف عشورة ترى عند واحد في العاشر من المحر جلبة طبق قمح بل بل بليله يعني وشويه لبن وبتاع وزبيب مش يقولك ايه يقول لك فضل. ايه عاشوره دي عاشوره للشيخ خطب لنا عنها امبارح اهلا عاشوره هي دي ما يا سلام هي دي عاشوره شعب مع الأسف انا اسى عندما اقول هذا والله شعب يحسن التدين عن طريق المعده الا من رحمه الله كل حاجه عندنا عامل لها موسم النصف من شعبان موسم عاشوره موسم ايتان يقول لك مولد النبي موسم سبع وعشرين رجب موسم هو الدين عندكم ترجمه الى طعام وشراب يقول لك ده في حديث اسمع يا في حديث حديث التوسعة على الأهل بالطعام في يوم عاشوراء الجواب هذا الحديث لا أصل له فالطعام والشراب تركه الدين حسب حاجة الناس وقدرات الناس انها رأى تحتفل في يوم عشورة بطعام معين ولحمه وبتاع وفاكهه وأروة ملبش و وبعدين فحلو هذا قلت من فعل النواصب الذين عاكسوا الشيعة عاكسوا الشيعة ما هو المسلمين في يوم عاشوره ثلاث أصناف ناس تقلد أعداء الحسين وتحتفل بهذا اليوم بطريقة غير السنة وناس بتقعد تندي بطلتهم في اليوم ده دول النواصب ودول الشيعة انما اهل السنه هم الوسط لا لغط عندهم ولا غلط ولا شطط بنصوموا وعايشين يومنا احنا بنطبخ, بنطبخ لحم اه عادي عادي مفيش جديد عادي لا نخصه بطعام ولا بشرب معين من بدع يوم عاشوراء ودي اشنع بدع اشنع بدعه في يوم عاشوراء؟ مواكب الحزن والندب التي يقوم بها الشيعة احنا ما كناش بنشوف الكلام ده شفناه السنه اللي فاتت جاب كل جيف التلفزيونات جابوا شععه العراق وشعه مش عارف ايه وبيلطموا بتاع وناس استغربت اللي ما كانش يعرف استغرب الجماعه دول بيلطموا ليه وناس ماسكه سلاسل وتضرب نفسها بيها ليه وعم يضربوا على صدرهم كده ليه واللي بينطوا وانا شفت زمان من خلال برنامج في التلفزيون بعض شععه شععه لبنان الواحد بيأتي إلى الحجام الحلاق فيحلق له الناصية القصة الأدام دي وينقره بالموسى نقرة في ناصيته نقرة كده بالموس ما تنزلش يدام دلوقت كل واحدة دي واخد نقرة نقرة فيه ويمشوا بقى يضربوا على الصدور كده وعلى الرأس هكذا تخيل بقى مجهود وعرق والدم عمل ينقط من الناصية على الوجه تيجي الصور دي بقى تنشر في جميع تلفزيونات العالم يجي واحد بقى اوروبي امريكي واحد من قوالة لامبور بيفكر في الاسلام ويتفرق كده يقول لك الله ايه دول مين دول من الناس المعوامة سياحة دم بعض دي يقولونه دول المسلمين بقى الله هو الاسلام. ده الاسلام التخلف ده الجهل ده فيحجم عن الدخول في هذا الدين بسبب غباوات بعض المسلمين مواكب الحزن والندب التي يقوم بها السياحه هي افظع بدعه في يوم عاشوره يقومون في هذا اليوم بسب الصحابة بسب الصحابة ما ميسبس النبوي بكر سيدنا, سيدنا تعال بسب الصحابه ولطم الخدود ويستقبلون هذا الشهر بالحزن والهم حتى النساء لا يتزينن في شهر المحرم ولا ياكلون اللحم ولا يكرمون الولائم ولا الافراح بل ولا يتمون عقود الزواج بل منهم من يترك التمتع بالزوجة في شهر المحرم لأنه عنده شهر الحزن وشهر الغم والهم وفي يوم عاشوراء يقوم الواحد منهم باللطم والضرب على صدره وعلى رأسه بسلاسل من حديد أو بصور وجراحات في الرؤوس كما بينا بعضها آنفا ولا أدري لماذا يفعل الشيعة هذا اسالهم لم تعملوا كده يقولون حزنا على الحسين نقول طيب ايهما اعظم عندكم الحسين ام علي سيدنا علي طبعا افي ذلك شك سيدنا علي افضل ولا سيدنا الحسين ابو الحسين افضل من الحسين سيدنا علي طيب نقول لقد استشهد علي وما فعلت الامه هذا وعلي باجماع الامه شيعة وسنه كله وعلي باجماع الامه افضل من الحسين الله ولقد مات عثمان وهو افضل عند اهل السنه من علي ومن الحسين ليس في ذلك شك وما فعلت الأمة هذا وقد مات عمر وهو عند أهل السنة أفضل من عثمان ومن علي ومن الحسين وما فعلت الأمة هذا في يوم موت ولقد مات الصديق وهو أفضل عند أهل السنة من عمر وعثمان وعلي والحسين وجميع الصحابة وما فعلت الأمة هذا بل لقد مات النبي محمد هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل سيد الأولين والآخرين سيد ولد آدم ولا فخر ولا نلطم في يوم موته ولا نشق الجيوب ولا نضرب الصدور ولا ندعو بدعوة الجاهلية ولا نجرح في الرؤوس ولا نضرب أنفسنا بالسلاسل ما هذا الخبل هذه صور تصد الناس عن الدخول في دين رب العالمين ورب الكعبة الإسلام حرم النياحة وحرم الندب وحرم التسخط على القدر يابني يا أن تضرب نفسك بالسلسله ليه؟ يقول لك عندي عقدة الذنب ما هو أجدادي تخلوا عن الحسين فأنا كاني بكفر عن الذنب ده أبو أنت مالك أنت عملته ربنا عدلي يا أخي بيقول ولا تجر وازرة وازرأه هذا ما جنه أبي علي، وما جنيت أنا على أحد من الترائف والحديث في صحيح البخاري إن رجل جاء إلى ابن عمر فقال يا ابن عمر أسألك عن دم البعوض البعوض دمها ينجس طبعا ما ينجس أسألك عن دم البعوض فقال ابن عمر من أين الرجل حضرتك منين قال من العراق قال وعجبا لكم يا اهل العراق تهرقون دم ابن رسول الله وتسالونني عن دم البعوض ده اللي فاتوا لما تخلوا انما الموجود دلوقتي مالهم زنبهم ايه طب ما احنا مصريين اجدادنا كانوا فراعنه بيعبدوا العجل ابيس والقطه الفرعونيه ورع واحد عنده شلل كده احنا منح انا وانت لنا زم احنا بنا مسلمين وزي الفل وربنا اكرمنا وهدان خلاص خلاص الحمد لله الذي اكرمنا بنعمة الاسلام لقد رزق سيدنا الحسين الشهادة في هذا اليوم يعني منح منح وهو من اهل الجنه بل هو وهو والحسن سيده شباب اهل الجنه ونحن نحب الحسين ونتقرب الى الله بحبه لكنه حب دون غلو حب شرعي لا نرفعه فوق قدره لا لو موجود بنا أنا احمل حذاء فوق راسي واقبل يده مش كده لو اذن لي راجل عالم عابد بطل مات بشرف مش كده سيد من سادات المسلمين لكن ده ما يخلينيش ارفعه فوق قدره فلا اساله ولا اتوسل به ولا انذر له ولا أذبح له ولا أتمسح في رخام ذريحه ولا أقبل الأعتاب لأن جده رسولنا محمد هو الذي أمر بهذا فقال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال من كان حالفا فليحلف بالله وجاءه رجل مرة فقال ما شاء الله وشئ فغضب وقال اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم ما شئ بحب حب معتدل حب معتدل بلا غلو وبلا افراط وبلا تفريط هذه عبر وفوائد اردت ان اقول لحضرتكم لحضراتكم نستقبل بعد ايام شهر الله المحرم حتى نحسن استقباله وطبعا تصوم يوم عاشوراء والافضل ان تصوم ما عاشوراء ايه تاسوعاء كذلك وان كان ابن القيم وغيره ابن القيم وابن عثيمين ابن القيم وابن عثيمين قال صيام عاشوراء على ثلاثه اقسام تصوم تاسعاء وعاشوراء فان عجزت فعاشوراء والحادي عشر فإن عجس فعاشوراء وحده وإن كان هذا في خلاف إيه السنة فصوم عاشوراء وتصوم قبلها إيه تاسعاء إن شاء الله إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي وهذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات سور للإنتاج الإسلامي والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته